بسم الله الرحمن الرحيم اتى أمر الله فلا تستعجلوا صبحه له وتعالى عما يشركون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 تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 وَأَنْ قَافِلَ الْأَرْضِ رَغَاسِيَ أَنْتُمْ يَدُبُّ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا درم أن يكون الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائها الذين كنتم تشاقون فيهم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 بلاء إن الله علِمُ بما كُنتم تَعْمَلُونَ فَذَقُلُوا أَبْوَابَهَا نَمَخَالِبٍ فِيهَا فَلَا بِأَسْمَأْثُ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَا ذَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ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 أَنِّي مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِي مَنْ فَعَلَ عَلَى رَسُولِهِ إِلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَتَنَبَّأُ الطَّاغُوتُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَادَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَأَدْنَى عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُنَّ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَقْتَلُفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ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 بالبيانات والزبور، وأنزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرعوف رحيم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 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من بابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذون إلا هينثنين إنما هو إله واحد فأي يفرحبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أَفَقَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّه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 لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّاءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ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 لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تَالَ اللَّهِ لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُم مَّذَابٌ أَلِيمٌ.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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلقي سلول ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجهم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أنتِ قوم سكنوا وجعل لكم من جلود الأنهار بروتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأعبارها وأشعارها أثاثا ومتعة إلى حين وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَالًا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ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 مات شهيدا ثم لا يؤلن للذين كفروا ولا هم يستعذبون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون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 وَظَلَّنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زَبَدًا فَأَخَذَهُم عَذَابٌ فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون.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 ولا ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدثتم عن سبيل الله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 ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 ما كان آياته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفسر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق وثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرا للمسلمين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 الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولو عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طلع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون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 كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصمعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا خلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأن عمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن الثبّم لَتَأْبَرَاهِيمَ خَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَرَالَ اللَّبِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ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 لا يمكن إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسمون.